يا ايها الذين امنوا اذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مكمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم